لا تدري لعل الله يحدث بعد ذلك أمرا فإذا بلغنا أجلهن فأمسكوهن بمعروف أو فاركوهن بمعروف وأشهدوا, وأشهدوا ذوي عدل منكم وأقيموا الشهادة لله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 أسكنوهن من حيث سكنتم من وددكم ولا تضاروهن لتضيقوا عليهم وإن كن أولاة حمل فأنفقوا عليهم حتى يضعن حملهن فإن أرضعن لكم فآتوهن أجورهن واعتمروا بينكم بمعروف وإن دعا فسترضع له أخرى لينفق ذو سعة من سعته ومن قدر عليه رزقه فلي لفضيله <تصفيق> الدكتور لا يكلف الله نفسا إلا ما آتاها سيجعل الله بعد عسر يسرا وكأي من قضية عتت عن أمر ربها وغسله فحاسبناها حسابا شديدا وعذبناها عذابا نكرا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 للله ويعمل صالحا يدخل هداة تجري من تحت الأنهار خالدين فيها أبدا قد أحسن الله له رزقا